وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَأَقْرَبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَذِيرًا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ إِسْمَ هُوَ كَانَ صَادِقًا وَحَجِ وَكَانَ رَسُولًا نَذِيرًا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَانْثُرْ فِي الْكِتَابِ إدريس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 اتى ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريات ابراهيم ومن ذريات ابراهيم واسترا الى ومن هدينا واجتبينا إِذَا تُتلَ عَلَجِب آيَاتُرح مَانِ خَروسُجَّدَ وَبُقِيَّ فَقَالَ فَ بِ ذَأْدجِ ب خَلفُ أَبَوس قَراتَ وَتَّبَعُ الشَّهَواتِ فَسَ فَيَقَونَ غَيّ إِلَّ مَنْ ذا وبا وعبدا صالحا فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ما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 وما نتنزد إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا